Amin سبح اسم رك الألى الذي خلَقَ فَسوى والَّذ قدَ فهدام وال أخرج المروعى فجعلهُ غث أن أحوام سنقرئكَ فَلا تس إلا م ش الله إنهُ يعلم الجهرَ وَما يخفام وَن يسرركَ للس فَذكر إن فعَت الذكرىسي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 والاخرة خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله, الله أكبر Sامع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 عن هذه الأمة برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة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 على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته واستهداك فهديت واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين